121- <تصفيق> كتاب ننزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا أن قَوْمَكَ قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله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 إذا جاءكم منا لفرعون يسوونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم وإذ تاذن ربكم لئن شكرتم لا لأزيدنكم ولئن كفرتموا إن عذابي لشديد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 ألم يأتكم نَبَأُ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهموا إلا الله دا جاؤوا رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به واننا في شك واننا في شك من لا تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم اف بالله شككم صاطر السموات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من يذنون بكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين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 لَنَكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَاعُدٌ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِم رَّبُّهُمْ لَا نُهْلِكَ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من جهنم ویسقا من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسیغه ویاتیه الموت من كل مكان وما هو ویاتیه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف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 <متشف> این یشا يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزیز وبرزوا لله جميعا فقال ضعفاء الضعفاء للذين استكبروا إنا ضعفاء كنا لكم تبعا فهلنتم, فهلنتم مغنون عن نا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا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 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم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 إن الظالمين لهم عذاب نليم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنها ر تجري من تحتها فيها بإذن رب بهم تحية وب فيها سلام ألم تركي فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها فابت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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي آمَنُوا آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم يقيموا الصلاة وينفقوا مما ما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنسان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 نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوب كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد لصناك رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَفِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني, وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ في رياتي بوادي الغير في زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة فجعل فئات من الناس تهوي إليهم ورزقهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب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 ربنا و تقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون <سؤال> انما يؤخرهم ليوم تنتشخص فيه البصار انما يؤخرهم ليوم تنتشخص فيه البصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد مهطعین مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء سيومياتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسول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 کان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزیز ذو اللّه عزيزٌ ثقاب يوم تبدلُ الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدلُ الأرض غير وبرزول یوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزول الله الواحد القهار يوم تبدل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 و تغشى وجوه النار سرابيلهم من قطران و تغشى وجوه النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس و لينذروا به هذا بلاغ للناس و لينذروا به هذا بلاول الناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد. وَلِيَ الذَّكَّرَ أُولُولَ الباب